في جو السماء عطر القلوب بأريجهم قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا ها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 إلى كل من يمر بمحنة في الله عز وجل إلى كل من يمر بمحنة لأنه من اصحاب الدعوه ومن اصحاب الرساله ومن اصحاب الجهد لدين الله عز وجل في كل مكان على ارض الله رساله اقول فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ لَاسْتَفْتِحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ إِنَّ رَبَّكُمْ كَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ولن يغلب الله أحد وإنما الله عز وجل هو الغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأبشروا وأملوا خيرا واحتسبوا عند الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن ينزل على أهل الإيمان سكينة وأن يفرغ عليهم صبرا وأن يثبت أقدامهم صبرا وان ياخذ بايديهم الى الخيرات برحمتك وجودك وكرمك وفضلك ومنك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم امين ايها الاخوه الكرام واجدني مضطرا ان انتقل مباشره الى فكرتنا فان محن المؤمنين في المشارق والمغارب لا تتوقف ولا يستطيع الانسان ان يتوقف عندها الا بمقدار ما يواصل مسيرته في فهم دين الله والعمل له فاننا نحيي امه نوجد امه كانوا قد ظنوا انها قد اندثرت وانها قد انتهت وانها قد قضى وإنما يريد الله عز وجل أن يحيي الناس بالإيمان فإنما نصبر على محننا بمواصله الصبر على احياء الناس بالايمان ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الصادقين واننا في مسيرنا هذا حول كيف اخرج الله الناس من الظلمات الضاربه المتمكنه القاسيه الى النور المبين كيف اخرج الله الناس من الجاهليه الى الاسلام كيف اخرج الله الناس من الكفر الى الايمان كيف منن عليهم حتى قال لهم اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اكملت لكم دينكم اكمال الدين كان نعمه سبقتها خطوات متصاعده حتى اتم الله النعمه واكمل الدين واخرج للناس امه هي خير امه اخرجت للناس على الاطلاق قلنا اننا نريد ان نتعلم هذا ونريد ان نسلك نفس الطريق ونريد ان نسير نفس الخطوات ونريد ان نسير على قول الله عز وجل فبهداه مقتدى ونريد ان نسير على قول الله عز على قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني بطريقتي باسلوبي بمنهجي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ اي تمسكوا بها مهما زلزلتم وحركتم لا تتركوا سنه نبيكم ولا تغادروا طريق ربكم هذا ما نريده نريد ان نعرف كيف نقلنا الاسلام خطوه خطوه واليوم ايها الاحبه نحن مع بدء الحديث عن الخطوه العاشره اللهم لك الحمد تكلمنا عن ثماني عن ثماني خطوات والمحنا الى خطوه تاسعه اخذت رقم 2 في الخطوات يعني المحنى الى تسع خطوات وسنتناول الخطوه التي المحنى اليها في حينها وبدانا في الخطوه العاشره ولكنني قبل ان ادخل في موضوعنا الليله اريد ان اتوقف امام الخطوه السابقه في دقيقتين اثنتين الخطوه السابقه تحدثنا عن وحده جماعه المؤمنين وقلنا إن النور لا يتحقق والخروج من الظلمات لا يمكن أن يتحقق والمسلمون قلوبهم شتى أو والمسلمون نوازع متفرقة والتجاهات متفرقة وإنما لا بد من وحدة جماعة المؤمنين وأعلم أن الأمر صعب ولقد تحدثنا فيه عبر أربع لقاءات مستفيضة اعلم ان الامر صعب ولكني اعلم ايضا ان اصحاب همم الايمان لن تضيع خطواتهم والله عز وجل قال لهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني لنعرفنهم لنعرفنهم طريقنا الذين يسيرون الى الله فعلا لا بالقول ولا كلام الجالسين الذين يتحركون الى الله فعلا فان الله اخذ بايديهم الى الهدى ان شاء الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنعرفنهم قد نهدي انهم سبلنا يعني نعرفهم الطريق نهديهم السبيل يعني نعرفهم الطريق لذلك فانا اعلم ان الامر وان كانت فيه جهود كبيره انما اعلم ايضا ان اصحاب النور لن يتخلفوا عن الطريق وسنصبر عليه ولذلك اقول لامتي لامه القران لامه الاسلام لامه الهدى لخير امه اخرجت للناس لازم لازم لابد حتما ان نتغلب على الفرقه سواء التي عن التي تولدت عن امرين يعني لابد ان نتغلب عن على الفرقه التي تولدت عن الطريقين عن العيوب عيوب مجموعات العمل الاسلامية الجماعات الصالحة ان شاء الله المباركة واسأل الله ان يصحح لها وان يقيل عثراتها وان يوجهها الى الطريق لا بد ان نتجمع لا اقول في مجموعة عمل واحدة لست بواهم ولست بامل في شيء يعني تحققه واقعيا سريعا او في المستقبل القريب ليس بالامر السهل ليس بالامر المتاتي يعني لن يحدث ليس وانما اقول تظل مجموعات العمل وهي وهو توظيف صالح لمجموعات العمل لكن يا رب تظل ايضا قلوب قلوب صالحه تظل قلوبا صالحه قلوبا تحب تحب المؤمنين تحب الفته المؤمنين قلوب تقيل العثره قلوب تلتمس العذر قلوب توجه الى الحق قلوب تتمنى ان لو جاء الحق على لسان من يخالفني وليس على لساني قلوب ليست شهوه انني الصائب وغيري مخطئ ليست شهوه عندي اخطئ غيري بل احاول ان يعني أن, ان انقله الى الصواب فارق بين قلب متوجه بكليته الى التخطئه واصدار احكام التخطئه وبين قلب الهداه الهدى يا ناس الهدى الصالحين الذين يدفعون اصحاب الخطأ الى ان يصوبوا اخطأهم لا ادفعهم الى ان اصمهم بالخطأ انا اريد ان انقل اصحاب الخطأ الى الصواب ان اقبل منهم ان افسح لهم لست بمن يصدر الاحكام لكي يوقع الخطأ وصمة ثابتة على المخطئين وانما اقول ما يجعلهم وكم اعجبتني رساله اخت فاضله تقول لو تعلموا من الطفلين من الحسن والحسين حينما علما رجلا مخطئا كيف يتوضا فعلماه الوضوء الى قد نقلاه الى الصواب ولم يلجآه الى الخطا وانما سهلوا له النقله الى الصواب ورحم الله عز وجل اصحاب البصيره الذين قالوا انك لو اردت ان تهدم عش ان تهدم عشه من طين على ساكنها لانها في مكان لا يناسب التخطيط العمراني فانه سيقاومك وهي عش عش من طين عش طين ولا عش صفيح سيقاومك ويتظاهر ويملأ الدنيا ضجيجا لكنك لو لو انشأت له مسكنا بسيطا وقلت له اهدم عشاتك وخذ هذا سيهدمها بنفسه هذا هذا خلق الهدى هذا خلق الهدى نحب بعضنا ونقيل عثراتنا لاننا نعلم انه لن ينتقل احد من ظلمة تملا قلبه وتملا صدره وتضرب على عقله الى نور الله الا اذا قلبه اصبح يحب لاخيه ما يحب لنفسه ان اخاه حتى لو كان من البغاه قال الامام علي اخواننا بغوا علينا لكن اخواننا قال صفتهم اخواننا بغوا علينا يعني ظلمونا ولكن اخواننا اخواننا لا يزالون اخوانا لنا ولذلك نقيل العثره ونهدي وندعو ونحب من قلوبنا هؤلاء موحدون اللهم فاجمع المؤمنين على قلب صالح يا رب العالمين يا اخواني لا نضع لانفسنا من عند انفسنا قواعد تجعلنا مستمرين في الظلمات لا نضع قواعد تجعلنا غارقين في الجاهليه وفي الجهل وفي التخلف وانما نريد قلوبا تكاد تنفرش على الارض بساطا ليدوسها اخواننا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفه المؤمنين انهم الموطؤون اكنافا كانهم مفروشين كانهم مفروشون على الارض تدوسهم الاقدام الموطؤون اكنافا جنوبهم لينه لاخوانهم لابد ان نتعلم هذا ولا بد ان ايضا لا بد ان نتغلب على الفرقه التي جاءت من العوامل الاجتماعيه شوف انا قلت من عوامل مجموعات العمل الاسلاميه واقول من العوامل الاجتماعيه لا فارق بين مجتمع غني ومجتمع فقير في الاسلام ليس هناك معنى من ناحيه اخوه الايمان يعني يعني لا فارقه من ناحيه اخوه الايمان ليس معنى انني جئت بخادم عندي ان اشعر لنفسي برتبه اللهم خلص القلوب مما سكنها من كبر اللهم خلص القلوب من هذه من هذا التفرق ولقد رويت لكم انه بئس طعام وليمه من اسوء ما يكون اكله اكله تمرض الطعام يمرض بئس طعام وليمه يد يدعى اليه الاغنياء ويدفع عنه الفقراء وانما المؤمنون يتغلبون على الفوارق والبعد الشاسع في الطبقات كما يقولون من اجل ان تؤلف قلوب المؤمنين لا يشعر من يتزاحم في سياره النقل العام في الاوتوبيس والدنيا حر ويتصبب عرقا لا يشعر بحقد على من يركب سياره فارهه ويعيش في التكييف ومع ذلك قد يزاحم السياره سياره النقل العام وفيها المساكين المحصورين فيها ويعانون كل هذه المعاناه وانما يتلطف لان عباد الرحمن يقول تعالى فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قوم يبذلون الرحمة لكل خلق الله انها ليست رحمة احدكم من يخص صاحبه ليست الرحمة المقصودة ان ارحم امي ان ارحم ابي ان ارحم زوجتي ان ارحم ابني ان ارحم اخي ان ارحم ابني قريبي وانما ما هي اذا يا رسول الله قال وانما هي رحمه العامه انسان قلبه يفيض رحمه يسير ببسمته رحمه بكلمته رحمه بود نظراته بود عينه رحمه اجماع المجتمعات فلقد تفرقت وتشرذمت وتمزقت وصارت مقطعه اجمعوها برحمه الاسلام لازم يا اخوه لازم يا اخوه نتغلب على ما فعله مجموعات العمل وهي فكره صحيحه لا باس بها ولا يجوز ان يعمل مسلم وحده تاركا المسلمين فالعمل الجماعي هذا فريضة من فرائض الاسلام لا يقوم الدين الا بها لا يمكن ان يقوم الدين الا بها والامر المجتمعي ايضا لا بد ان نؤلف القلوب حتى تتحقق للمؤمنين وحده اصبروا على ذلك وواصلوا فيه وتنازلوا من اجله ولينوا في ايدي اخوانكم ورقوا لهم وتواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا وحتى لا يستطيل يعني لا يعلو بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوان كلكم لادم وادم من تراب ويوم القيامه الاخلاء الاحباب الاصفياء بعضهم لبعض عدو الا المتقين ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض الا من كانت رحمته بالمؤمنين ايمان ورحمه اجمع الشمل عاقل العثره اقبل العذر التميس اعقل الناس اعذرهم للناس اجمع امركم اسال الله عز وجل ان يجمع بالصالحين منكم يا رب العالمين قلوب امه محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى متفرقه وان يجعلنا على اتقى قلب رجل واحد يا رب العالمين وان يعيد التقوى الينا فإن بني إسرائيل وصمهم الله عز وجل حينما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقة يعني ليه قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما عندهم شي مخ ما عندهم شي عقل مش فهمين أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا ذا الجلال والإكرام والآن أيها الإخوة الأحبة الكرام نشرع بإذن الله عز وجل مستمدين التوفيق من الله يا رب العالمين في الحديث عن الخطوة العاشرة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام وشوفوا يا إخوة انظروا معي كيف أن الإسلام أجل و يجر والمستجيبين جرا وينقلهم نقلا نقلات عظيمه يصنع فعلا اسمعوا ما ستسمعونه الان ستجدون ان الاسلام يحرك فعلا ياخذ الناس في حركه بالفعل ايه اللي حصل احنا في الخطوات السابقه حتى الان يعني كما رايتم نشا مسلم مرتبط بالنبي عليه الصلاه والسلام كاسوه حسن وكشخصيه قدوه ونشا مسلم مرتبط بربه مرتبط بالاخره مؤدي للنسك للنسك والعبادات يصلي نشا مسلم يعرف كيف يفكر وان المنهج منهج التفكير عنده شيء مهم نشا مسلم ومسلم يواجه الاحباطات ويقاوم العقبات عنده حصانه مفيش حد يقدر يهزه مسلم مؤمن بعقيدته مصمم عليها مؤمن يعني نشات عقيده صحيحه انه صحيح العقيده انه سليم العقيده انه عقيدته سليمه وانه مع اخوانه المؤمنين شيء واحد خلاص حلو قوي بس خلاص خلاص اذا نشا داخل اطار وجد مسلم صحيح العقيده وكل شيء ومحتكم بعقيدته ومتمسك بها ومصمم بها طيب عارفين ده معناه ايه معناه انه نشات مع ان اللي فات ده كله رائع وعظيم وممتاز واوجد 10 خطوات مش حاجه بسيطه انما معناه انه نشات حاله ايمانيه راكده بس بس فقط حاله مؤمن صاحب عقيده وبس وهذه مصيبه كبيره موجوده حتى الان واحد يعرف ان الله حق والصلاح حق والايمان حق والرسول حق وانه يعني صالح مع اخوانه المؤمنين و وأن الله سينصر دينه خلاص إنما ليس بمؤمن هو مش عارف يعمل إيه حالة إيمانية راكدة فقط عقيدة ثابتة وعلى فكرة هذه الحالة كانت موجودة في الجاهلية صحيح بنسبة أقل لكن كانت موجودة كان موجود الحنفاء الحنفاء قوم وعلى فكرة قالوا هبل ليس بالاله مناه ليست بالاله الات والعزه ليست بالاله كل دي ليست اله والله واحد لا اله الا الله ونحن نعلم ان الله واحد وان كل هذه الوسائط غير صحيحه لكنه تافهم وشعرهم هؤلاء الموحدين هؤلاء الموحدون من الحنفاء سموا قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام كان اسمهم الحنفاء هؤلاء الخنفاء كانوا يقولون وقد روى ذلك عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ايضا انه كان يقول كانوا يقولون اللهم اننا نعلم انك الحق ولكننا لا نعلم كيف نعبدك اي وجه من العباده نسير عليه ولو عرفناه لفعلنا احنا ما نعرفش الطريق ما نعرفش لم لم يلقى لم يلقى الينا علم ننتفع من خلاله كيف نتوجه الى الله كيف نسير الى الله كيف نمضي الى الله ما نعرفش لم يصل الينا علم بهذا فكان لابد هنا يا اخواني في هذه النقطه بالذات بعد الخطوه التاسعه بالذات وقبل الخطوه 11 بالذات في هذا الموقع بالذات بعد ان استقرت عقيده وجماعه مؤمنه وحق وتحصين ضد الكوارث التي تقع بالمؤمنين كان لابد من انشاء حركه التعلم انشاء النهم الى التلقي ان المسلم يقول ها طب انا عايز اعرف ايه بقى المطلوب ها دلوني يعني عايز اتعلم انشاء وهذه هي الخطوه العاشره هي انشاء النهم نهمه العلم نهمه التعلم نهمه التلقي نهم يعني الحرقه مش قادر اصبر عندي كما يقولوا العوان اكلان حاجه بتاكلني اريد ان اعرف دلوني على الطريق دلوني كيف اسير حقيقه عندما اقول هذا اخاف منكم ايها الاخوه اخاف منكم لان لكم بصيره انتوا ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله يقول لي القائل يا يا استاذ انت بتقول التعلم مع ان الترتيب في الايه انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ايات الله ويوزكيهم يعني يربيهم ويهذبوا ويعلمهم الكتابه والحكم فكيف تذكر خطوه التعلم الان قبل خطوه التزكيه مثلا قبل خطوه التربيه لا انا لا اقصد التعليم لا اقصد الماده اللي هتتقال اللي القران هيقولها الماده اللي السنه هتقولها انا اقصد ما هو قبل ذلك الصفه النفسيه عند الافراد اللي اسلموا صفه انه مش قادر يصبر انه يريد ان يتعلم بمعنى انا الاسلام انا كاسلام قبل ان اعلمك كيف تتزكى وتتربى لازم انشئ فيك الحرقه والامل والتلهف ان تتعلم كيف تتزكى وقبل ان اعلمك كيف تعمل لدين الله لازم الاول انت تبقى مش قادر تصبر نفسك تعرف كيف تعمل قبل ان اعلمك القران لازم تعرف قبل ان تتلقى القران انك مطالب تاخد القران زي ما يقولوا تمسكه بايديك واسنانك وتتلقاه تبقى نفسك تعصره تتلقفه اذا انا قبل ان القي اليك التزكيه قبل ان القي اليك العلم قبل ان القي اليك العمل الاسلامي قبل ان القي اليك القران قبل ان القي اليك السنه اريد ان ازرع وانشئ صفه فيك انك متلهف غير صبور يعني غير صبور بالمعنى الصالح ان شاء الله انك متلهف على العلم نفسك تعرف تتحرق شوقا الى ان تعلم لذلك هذه الصفه مش صفه التعلم ده صفه ال ال الاهتمام بالتعلم صفه الاهتمام يعني انا عندما ادخل الى الفصل انا مش مدرس لكن لو كنت مدرسا في مدرسه واردت ان ادخل الى الفصل واعلم التلاميذ في اول يوم ماده انا مش هكلمهم افرض ان انا مدرس كيمياء لن اعلمهم الكيمياء افرض انا معلم جغرافيا وتاريخ الجغرافيا اللي بيقعدوا التلاميذ يقولوا طول 12 سنه تعليم يقعدوا يقولوا جغرافيا اللي ملهاش لازمه انا مش عارف هنستفيد بيها ايه ولا يفكر احد في ان يعمل حصه تاخذ الباب التلاميذ انهم يعرفوا جغرافيا مهمه في ايه فلا بد ان انشئ اولا اهتمام التلميذ بالكيمياء ثم اعلمه الكيمياء واهتفابه بالجغرافيا وبعدين اعلمه الجغرافيا انما اني ادخل كده بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة كلامنا عن تضاريس الوطن العربي الرجل يقول لك وانا عايز اعرف تضاريس ال... اليمن والجزائر وسوريا و... انا مالي وما الكلام ده انما لو انني حدفته قبلها عن ضرورة التعلم يقول لي لو سمحت اعمل معروف لازم اعرف جبال اليمن لازم اعرف جبال اليمن جبال الجزائر وملفارق لازم اعرف ليه الوديان لازم اعرف قل لي فيبقى انا كمدرس مش بقول له وهو منصرف عني ده هو اللي نفسه يعرف لذلك ايها الاخوه اشتغل الاسلام في هذه الخطوه بانشاء نهمه نهمه التعلم لدى المسلم العامي عوام الناس انا لا اتكلم عن العلى عن اني بصنع علماء فقط لا أنا أتكلم عن عوام من ناس يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الجمهور ولذلك الإسلام دين في حقيقة الأمر يعني المجتمعات قبل الإسلام كان يبقى فيها واحد بيقرأ ويكتب خمسين بيقرأ ويكتب مية بيقرأ ويكتب فقط إنما إن القراءة والكتابة ثقافة عند جمهور الناس لم توجد ولا في الدولة الرومانية ولا في الفراعنة ولا في الفينقيين لم يكن ابدا جماهير الناس قراء وكتاب لا مش ثقافة دي لم تنشأ الا مع الاسلام وعين بدأت تنتشر يبقى فيه الكاتب المصري في الثقافة الفوانية بقى فيه طبقة الكتاب في الطبقة انما انه كل الشعب يقرأ ويكتب هذه مسألة تاريخيا تاريخيا مش اسلاميا تاريخيا في التاريخ العام لم تنشا الا مع الاسلام الاسلام بدا يقول للناس لا قيمه لكم الا ان لم تكن داخلكم او داخلكم ان لم تكن داخلكم ظرف ما ملهاش دعوه بتاكل لا ان لم تكن داخلكم هذه النهمه هذا التعلق هذا هذا هذا الورع بالاسلام بالتعلق لدرجه انه بدا يدق لهم كلاما لدرجه انه مثلا يروي لهم قصه نبي الله كليم الله موسى نبي الرسول العظيم افضل خلق الله بعد محمد وابراهيم عليهم جميعا الصلاه والسلام يروي ان موسى يقول انا لو كنت هفضل مسافر اعمار طويله او امضي حقبا افضل ماشي لحد ما اروح للراجل اللي هو اقل مني درجه واقل مني لانه انا نبي رسول كريم ومن قليل العزم وده رجل يعني من من رجل عادي رجل مؤمن رجل حتى لو قيل نبي حتى لو قيل رسول فموسى افضل منه باجماع علماء المسلمين انما ساضل اسير حتى لو مش مشيت حقبا يقول لا ابلغ حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما لما وصل بقى وصل طبعا الحوت القصه بقى انا مش بقى لكن لما وصل للراجل قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد يعني الرجل يبحث عن التعلم لذلك بدا الاسلام يقول للناس خيركم من تعلم القران وعلمه وبدا يقول لهم ان ان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر حتى النمله في جحرها ويقول لهم هل تساوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثم يجيب فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم على اقل واحد فيكم شوف الفارق بين منزله النبي عليه الصلاه والسلام وبين اقل او منزله اقل واحد في المسلمين فضل اقل عالم على اعلى عابد ويقول ان ويقول ان ان, إن الملائكه لا تضع اجنحتها ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضاا بما يصنع وان من في السماوات والارض لا يصل حتى النمله في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير يا سلام خلق الله حجر وشجر ويعل يصلون على من يعلم الناس الخير بدا الاسلام يلقي دعاء عجيبا جدا للمسلمين يقول له قل وقل ربي زدني علما طب قعدت اشتغل واتعلم جدا القر جات في القران يعني لا تتوقف افضل طول العمر اقول ربي زدني علما طب حفظت البخاري ربي زدني علما حفظت مسلم ربي زدني علما قرات الرازي ربي زدني علما قرات القرطبي ربي زدني علما مفيش توقف فالمسلم اصبح يعلم انه مكلف واصبح العلم شرطا في مسائل كانه شرط في كل وظيفه انتوا عارفين لما يقول لك ان القراءه والكتابه شرط للتوظيف من مسوغات التعيين اللي بيقولوا عليها مسوغات التعيين <تصفيق> انما هي مسوغات التعيين ف, ف, ف العلم اصبح لكي يصير الانسان رئيسا للجمهوريه او ملك او امير او امام للمسلمين من الشروط ان يكون عالما قد وصل الى مرتبه الاجتهاد في الفقه والتفسير والحديث رجل عالم مجتهد واذا اراد ان يشتغل بالقضاء ما ينفعش قاضي مدني وقاضي جنائي وقاضي تجاري وعلومهم الشرعيه ما فيش كله هذا هالك الا ان يعلم العلم الشرعي اصبحت اتولي القضاء شرطه العلم الشرعي لدرجه الاجتهاد فالقاضي اعلى من العالم المجتهد واصبح العلم حتى في الزواج حتى في الزواج يقول العالم من حيث الكفاءه انتم عارفين في كفاءه في الزواج التاجر والموظف والمهني والحرفي يعني والغني والفقير والصحراوي والمدني اللي في قرى فيقولون اما العالم فانه اذا كان عالما يكون كفئا لبنت سلطان البلاد يعني لا, يعلو لا يعلوه احد كفاءه ويقول في حديث ايضا الـ الـ الذي رواه الامام الترمذي وهو حديث حسن يقول والعلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه فقد اخذه بحظ وافر فاصبح الناس الحقيقه كل ده قاعد يصرفهم الى العلم والى التعلم والى الادراك ويقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثم يقول كلاما في حقيقه الامر يعني يعني يخلع القلوب من اماكنها حديث هذا الحديث الذي ساقوله لحضراتكم حديث مروي في البخاري ومسلم حديث متفق عليه في البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما مثل ما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل مطر كمثل غيث نزل من السماء نزل بارض قوم فالاراضي التي نزل عليها كانت ثلاث انواع من الاراضي نوع الاول كان ارضا طيبه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير والعشب الكثير فاكل الناس وانتفعوا واللي عصر زيت من شجر الزيتون واللي اتخذ دولاب وسرير وموبيليا واساس من الاشجار واللي اتخذ ملابس من الكتان والقطن يعني مساله شيء رائع جدا ادي اول نوع من انواع الارض وارض امسكت الماء اجاذب اجاذب ارض جدبه لا لا تنبت زرعا لكنها صخريه امسكت الماء بعملت بحيره فالناس وجدت في البحيره ماءا فصاروا ياخذون من هذا الماء يشربون وياخذون من هذا الماء يسقون زرعهم ويسقون ذوابهم وانتفعوا وارض نوع الثالث من الاراضي انما هي ها قيعان كل ما تحط فيها ميه لا تمسك ماء ما مش وعاء المايه المايه بتتسرب منها ولا تنبت كلا ولا تنبت زرع تنزل المايه ملهاش ما فيش ما ما لهاش لازمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل ما بعثه الله تعالى به من الهدى والعلم يعني ايه اما مسلم كان ارضا طيبه قبل الماء وارتوى به فانبت واثمر واين واما انه لم ينتفع ولكنه حفظ فكان وعاءا يحمل العلم والناس تاخذ منه هذا العلم واحد الف احسن مؤلف في الدنيا ولكنه مستشرق كافر لم يسلم مثلا لكن عامل مؤلف رائع زي ما مثلا وضع المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي كان فتح ساعتها قبل بقى ما تطلع ما جاء بعده حاجه عظيمه جدا لكن الذي وضعه كافرون او ناس صنف ثالث يعني ما شاء الله لا انبت لا لا حفظ علما ولا انتفع هو شخصيا لو انتفع ولا نفع الناس ادي فئات في الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بالنسبه لهذا العلم يقارن ويقول من غدا فتعلم ايه ايه قل هو الله احد بس خلاص واروح فتعلم ايه من كتاب الله كان ذلك خيرا له من ان يصلي 100 ركعه 100 ركعه وانا اصلي من العشاء للفجر كم ركعه 100 ركعه 100 ركعه بتعلم ايه واحده فقط ومن غدا فعلم ده كان تعلم انما من غدا فعلم بابا من ابواب العلم عمل به او لم يعمل كان ذلك خيرا له من ان يصلي 1000 ركعه يا الله يا مولانا انت وانت بتتكلم عن خطوات اخراج الناس من الظلمات الى النور كنت قلت لنا من اربع خمس خطوات كده ان في خطوه النسك والعباده بيصلوا طول الليل قيام ليل من العشاء للفجر قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زيد عليه تيجي دلوقتي تقول لي تعلم ايه واحده من كتاب الله ايه واحده افضل من 100 ركعه اصليها وهذا ليس لإلغاء القيام وليس لإلغاء الركعات وإنما كما قلت لكم العبادات ألوان تخاطب مربعات في القلب كل ما كان في القلب الله عليم به قال لك الوقت أم صلي الوقت تعلم الوقت صوم الوقت لا يستطيع الإنسان ان يميل بالعباده فيميت نصف قلبه ويحيي نصفه مثلا وانما انا متبع مستن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بمشي عليه مش هقول خلاص مش هصلي ولا ركعه نافله وخليني في العلم وخلاص انما هذا موضوع اخر انا بكلمكم عن المقارنه امام المسلم العامي البسيط اللي لا يقرا ولا يكتب اصلا كان ساعتها معظم الناس اميون معظم الناس اميون لا يقرؤون ولا يكتبون قاعدين يسمعوا ان الاسلام بيدق دق اتعلموا اتعلموا اعرفوا اسالوا احفظوا بل بالعكس يقول له نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فوعى كلمه وعى وعا كلمه كبيره يعني كان وعاءا لها حفظها شايف الحديث اللي قلت لكم عنه اللي هي ارض حفظت الماء دي فوعاها صار وعاءا لها فبلغاها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع فاصبح الانسان يبحث عن العلم ليحفظه وليلتقطه وليكتسبه ولي لي ولذلك يا اخواني وجدتم حرص الصحابه على التعلم فائقا فائقا وعلى فكره دي يا اخوه مصيبتنا النهارده انا بقول لكم لان احنا بنحاول نخرج من الظلمات الى النور مصيبتنا اليوم مصيبتنا اليوم انه حتى اخواني الكرام الاجلاء الذين يعملون في العمل الاسلامي و... ويهتمون به ويعطون انفسهم له هو ما عندهوش هذا الانحداف الى العلم يتعلم ايه هقول لكم يعني ما هو مش لازم علم الفروع يعني انا هقول لكم في... فيما بعد ان شاء الله هقول لكم العلم ده يتعلم ايه ان شاء الله هنتكلم في هذا انما الانحراف ناحيه الـ الـ الـ الميل الشديد ناحيه النهم العلمي مش موجود اصبح عندنا نوع من الزهد الاكتفاء لا الحمد لله انا عارف القواعد الكليه اللي هي كما قلت لكم الخطوات السابقه الحاله الراكده الحاله الايمانيه الراكده اللي ما فيهاش حراك لا بدا الاسلام يحرك الراكدين احنا عملنا عقيده وربطناكم بالله ورسوله وكتابه والاخره والمؤمنين والتحصين ضد الفتن واتحركوا بقى انما تفضل حاله ايمانيه راكده طول عمرك اكلمك في اي موضوع تقول لي الايمان هو الاساس ولو امن الناس طب هتفضل تكلمني في الاساس وبس فين ما بعد الاساس انا راجل الدنيا برده عايز اسكن في مكان تقعد تقول لي الحمد لله رمينا الاساس وعملنا طبليه وعملنا اعمده خرسانيه وعملنا كذا عمود والعمود فيه كذا لني حديد والحديد تخانه كذا هتفضل تقول لي كده طب عايز اسكن واسيبك 6 شهور واعود اليك تقول لي عمل الاساس وسيبك سنه الاساس واولادي كبروا وبنتي عايزه تتجوز وابني يتزوج تقول لي رمينا الاساس اساس ايه مولانا كمل البناء كمل البناء اذا كان من يطوف اذا كان حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول رجل بنى بيتا فحسنه وجماله بنى الاساس والرافع القواعد والبناء كله الا طوبه واحده فقط حجر واحد اهمله او لم يتمه لسبب او لاخر فجعل كل الناس كل من يطوف بالبناء يقول يا ريت كان كمل الحته اللي فاضله يبقى يعني بناء ده كله وسايب هذا الجزء كان تبقى تحفه معماريه فكان فجعل كل من يطوف بالبناء يقول ما اجمله ما احسنه ما اروعه ما ابها لو وضحت فيه هذه اللبنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانا اللبنى انا اللبنى يعني النبي يقول عن نفسه هو هذه اللبنه التي تكمل البناء تقوم قاعد تكلمني في الاساس وتهمل بناء الاسلام كله لانك قاعد قاعد على عند الاساس مش عايز تطلع ترفع قاعده واحده من قواعد البناء واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل مش عايز ترفع قواعد لما تكمل الايمان كمل الاسلام قاعد عند الاساس ومش راضي يغادر ويظنون ذلك دعوه صالحه لذا وهي وهي تزييف كما قلت لشرع الله لهذا ايها الاخوه بدا الاسلام يقول للناس هيا تعلموا هيا الى نهمه العلم لدرجه ان سيدنا عمر بن الخطاب مثلا اتفق مع واحد صاحبه واحد زميله مع صاحب له قال له اسمع مش هينفع الكلام ده احنا صحيح لازم نشتغل عشان اهلنا وعشان نكسب قوتنا لكن في نفس الوقت اروح اشتغل افوت 5 6 ساعات لا اعرف فيها 5 ساعات 5 ساعات او 6 ساعات, ساعات من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام احنا نقسم البلد نصين نقسم حياتنا نصين نص نصف نشتغل فيه ونص نبقى مع الرسول عليه الصلاه والسلام واتناوب انا وانت اليوم اللي انا اشتغله تقعد انت جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وتكتب لي دفتر احوال تقول لي الساعة تسعة خمسة واربعين دقيقة جاءه فلان فلان وقال له ذلك ولما دخل النبي دخل برجله اليمنى ولما خرج خرج برجله كذا ولما فعل في بيته كذا ولما خرج كان شكله كذا ولما اشار لفلان اشار تقول لي التفاصيل وانا من الغد افعل هذا حتى لا تفلت سنة من سنن الدين ومع ذلك الله سبحانك يا رب العباد ابو هريره قال كلمه قويه لعمر بن الخطاب قال يا عمر لقد شغلاك الصفق بالاسواق اما انا فقد توفرت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا اريد كسبا ولا مالا ولا مرتبا ولا شيء الا لقمه اسد بها جوعي ولا مفيش مفيش ملين ماعهوش فلوس لا يش نقد معه انما يريد العلم المنهمر لهذا ايها الاخوه كل هذا القدر من الحرص على العلم من الحرص على المعرفه لذلك الشباب اليوم والرجال والكبار والنساء كل هؤلاء اذا لم يوجد الولع والنهمه والاهتمام لا اقول بالكليات لا اقول بالاساسيات حتى بالتفاصيل لازم نتعلم نريد ان ننشا ائمه فلازم التلقي لذلك الخطوه اللي بتكلم فيها اليوم اريد ان اسميها خطوه التلقي مش خطوه التعلم حتى لا ينصرف أذ... تنصرف اذهان الناس الى التعلم والعلم انا عايز اقول التلقي انا عايز اتلقى عايز أ... امتص اريد ولذلك انظر الى روعه ما كان عليه الصحابه كانوا يقولون فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم كان على رؤوسهم الطير يعني على رؤوس الطير يعني لما واحد تقف على دماغه عصفوره ولا يريد للعصفور ان يطير يقوم يعمل ايه هذا الشخص حتى لا يطير العصفور يفضل ساكن ما يتحركش ما يتحركش يمين ولا شمال ويخاف عينه تطرف يخاف يكح يخاف يعطس يخاف ليه حتى لا يطير العصفور فكانوا يسمعون كان على رؤوسهم الطير ولذلك سبحان الله العظيم يا اخواني يشتغل القران بشيء عجيب عجيب جدا هو الكلام عن فريضه السماع بتسمع ازاي يقول سماع يعني درجه انه يقارن بين الذي يسمع وبين الميت ادي المقابله ادي التضاد واحد يسمع واحد ميت يقول الله عز وجل انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله يقول تعالى ان في ذلك في القران كله كتاب ربنا العظيم ده كله يقول ان في ذلك لا ذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يقول الله عز وجل ان في ذلك لايات الكون العظيم ده ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ولما يغلطوا يقول لهم انتوا ما بتسمعوش افلا تسمعون افلا تسمعون يقول تعالى والله اخ خلي بالك معظمهم ما بيقراش ولا يكتب لذلك كانوا ياخذون العلم يبقوا قاعدين كده حدثني احد اساتذتنا المدرسين كان يعني بيدرس في وكان الفصل لفصل متفوقين يقول وجوهكم ايها التلاميذ وجوشكم وجوهكم وانتم جالسون امامي اشعر انكم ناقصين تاكلوني انما لما بدخل الفصل الفلاني ببقى قاعد اقول للناس بص لي يا ابني هنا واخدين بالكم مني يا اولاد ما تخليك يا ابني بلاش الشباك انما انتم ناقص تفترسوني لانه ينظر الى الاستاذ بكل كيانه يقول الله تبارك وتعالى ان في ذلك الكون وفي ذلك القران وفي تلك الايات ان في ذلك لايات لقوم يسمعون يقول تعالى واذا قرئ القران فاستيقظوا فتنبهوا فنريد هذا الاكلان واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ترحمون والحديث الذي ذكرته لكم الحديث الذي المروي في في الترمذي وحسنه الامام الترمذي يقول هو نفس الحديث اللي بيقول العلماء ورثة الانبياء يقول فيه ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه سهل الله له طريقا الى الجنه طبعا كل ده قاعد يلفت المسلمين الله تعالوا نسمع تعالوا نشوف تعالوا نسمع تعالوا نتلقى تعالوا ولذلك كما قلت لكم فريضه السماع هذه كانت شيئا هائلا الله تعالى قال لهم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا طب اصبحنا نعلم ازاي عادينا نعرف ازاي بنجيب من اين قال وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون السمع ولذلك قال ان السمع والبصر والفؤاد نفس الثلاثيه كل اولىك كان عنه مسؤوله كل ده هتتسائل يوم القيامه انت سمعت ايه ايه اللي طرق سمعك وقال لهم اوعوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذي مش الصم البكم اللي بل بل طبيا الذي يسمع الشيء كانه لا يسمعه لم يؤثر فيه بالعكس قد يكون الاصم طبيا اللي ما بيسمعش حقيقه من من من خيار السامعين في شرع الله لانه لما علم عمل يقول عز وجل في السماع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يستمعون فيتبعون يستمعون فيتبعون يقول تعالى لكل مسلم يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم يقول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون اما تسمع تبقى منتبه زي الالف ويقول الله عز وجل ولا تولوا عنه انتم تسمعون ويقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هما مش هنا فبدا المسلم يلقي السمع وهو شهيد بكل انتباهه ويحفظ الكلام ولو فاته شيء يتلقاه وبدأ يسمع من الإسلام كلاما في منتهى العجب يقول النبي عليه الصلاة والسلام جالس في حلقة فجاء معروف الحديث يعني لكن أقوله في سرعة فجاءه ثلاثة أفراد أنا بحاول أكلم الحقيقة بالتعبيرات اللي انتم تستعملوها اللي احنا بنتستعملها ثلاثه نفر يعني ثلاثه انفار ثلاث افراد اول واحد جاء واقبل وزاحم مش زاحم ودخل وجلس اقرب شيء الى النبي عليه الصلاه والسلام والثاني جاء واستحيى وقد جاء متاخرا ان يزاحم من جاء اولا والثالث جاء فنظر ايه ده مين اللي قاعدين اه الرسول عليه الصلاه والسلام بيعلم الناس طائف ومش فالنبي صلى الله عليه وسلم المساله ما هي الا اهتمام فقط فقط مجرد اهتمام فقط يعني حاله اهتمام ترك النبي درس العلم الذي يقوله صلى الله عليه وسلم تركه هو بدا يقول الا اخبركم بنبئ النفر الثلاثه اقول لكم الثلاث تنفار اللي شفتوهم دول قالوا اه الثلاثه دول اه ايه مالهم خير ان شاء الله جسمه قال اما الاول فاقبل فاقبل الله عليه يا رب اقبل الله عليه اقبل الله عليه سبحانه وتعالى وام الثاني كان ربما يتمنى ان يقبل ولكنه استحيا فاستحيا الله منه لكن جلس حيث انتهى به المجلس وام الثالث كلمه فظيعه بقى واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه قولوا لي بقى يا اخواني من يستطيع بعد ذلك ان يجد درس علم او يجد ذكرى تلقى او او او تذكره تلقى ويعرض عنها يلاقيها كده ويجي ماشي يقول يا ها فاعرض الله عنه لا فيعود فبدات وجوه المسلمين تذهب الى تعلم التفاصيل احنا يا اخواني نكون حربا على من يهتم بالصغاء بالحاجات الصغيره والفسافس الامور او سفاسف الامور يعني واذا كانت محلا لاختلاف لما الناس يتخانقوا عليها نقوم نقدم الاولى لكن ان يتعلم الناس التفاصيل ده هذا من من من شروط الامامه من شروط ال من شروط القضاء من شروط ال ال ال ال ال من شروط يا اخي التجاره في الاسواق عمر بن الخطاب كان يقف على فم السوق في اول السوق ويرفع صوته وهو رئيس الدوله وامير المؤمنين يرفع صوته ويقول ان هذه الاسواق لا يصلح ان يضرب فيها الا من فقها في دين الله عز وجل رايح انا رايح اشتري 2 كيلو خيار رايح اوزن 3 كيلو بصل تقول لي روح الاول اتعلم فقه البيوع عشان انزل وانا ست بيت اشيل شنطه اشتري ايوه يا ستي لازم تروحي تعلمي فقه البيوع اللهم لي المحامي بقى اللي بيشتغل في القضايا وما عندوش فكره خالص عن الشريعه الاسلاميه في في, في المذكرات اللي بيحضرها بالمئات والالف الصفحات طول العمر المهني اين سيذهب عند الله وامام الله العلم جعله الاسلام شرطا في امور جعله مهرا للزوجه سعى جعله مهرا ما ليس معه ما يعلم زوجته يقول لها اسمعي انا اللي اعرفه انا عارف الحقيقه ما شاء الله دارس فقه الطهاره والوضوء والصلاه والزكاه والصيام والحج اعلمهم لك ويكون هذا المهر ويقبل هذا الكلام اصبح المسلم بكليته لذلك انا بقول لحضراتكم الذين يعملون للإسلام اليوم لا يغترون بأنهم من أئمة العمل الإسلامي لابد أن يعلموا أنهم مكلفون بنهمة العلم وبالولع به يتعلموا إيه؟ هقول إن شاء الله بإذن الله يتعلموا إيه؟ مادة التعلم نتكلم إنما ما بدأ أن يفتش الناس كانوا زمان يقرؤون الكتب يقرأ الكتب يقراها قرايه وعلى فكره يا اخواني النهارده انا بس عايز اكمل العباره كانوا يقرؤون الكتب بامعان اليوم ناس لا تكاد تقرا خبر في صحيفه وهو من العام لا ما ينفعش لابد من من من الصبر هل تتصورون ايها الاخوه هذه فكره مستقله لابد لابد ان تبرزوها انتوا عارفين جهد التلقي والتلقين ويا ريت العبارات الالفاظ دي كلها تحطوها فوق كده مترادفات تلقي التعلم التلقين جهد تلقي خدمه الصحابه جهود واوقات قد ايه كم استغرق منهم من جهود ضخمه واوقات ضخمه كبيره حديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدثنا ويروي لنا ويقص علينا من الصبح عامه اليوم حتى غربت الشمس فلم يترك شيئا الا قاله مين يصبر على هذا دخل بهم الى دار واحد من الصحابه اللي هو الارقم بن ابي الارقم ده راجل شاب كده سنه في العشرينات مش واحد مش الامام الاكبر الارقم وانما شاب شاب من اللي بيلبسوا دلوقتي تيشرت وجينز والحاجات دي كلها شاب عادي من شبابنا العاديين ولكنه بصرف النظر عن الملابس يعني انا بتكلم بقول لك شاب في العشرينات خفيف لطيف كده فتح بابه باب بيته لنبي الله رسول الله وللامه التي اسست وخرجوا نجوم الهدى ينشرون العلم في كل مكان كان يبقى في دار الارقم الساعات الطوال يعلم ويحفظ ويراجع وهم يتلقون ويخرجوا يذهبون الى البيوت حلقات البيوت التي اسلم بواحده منها عمر بن الخطاب لما دخل لقى اخته وجوزها جايبين خباب بن الارط بيعلمهم القران حلقات البيوت في دواخل البيوت شغل في داخل اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة الله طب امتى ده كله قاعدين عند الارقم ده كله مع الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يعودون الى الاسبق الصحابي الاسبق منهم يعملوا زي ما بيقولوا المحاضره والسيكشن زي ما بيقولوا ال ال السيمينار ولا ال ال يعني كما المحاضره العامه ثم المناقشات اللي بتبقى في مجموعات في فصول دراسيه يقعدوا يحفظوهم يحفظوا وفي حلقة اللي اسلم فيها عمر بن الخطاب اللي فيها اخت عمر فيها سعيد بن زيد ومراته قعدين مع خباب بن الارت المعلم يعلمهم القرآن ويحفظهم سورة طه حفظ القرآن نفسه هو علشان يقدروا يحفظوا علشان يقدروا يصلوا وقوم الليلة الا قليلا ده لازم يحفظ فالصحابة كانوا يحفظون يحفظون القرآن قعدين يحفظوا بلغه سنه 40 سنه و50 سنه و30 سنه و60 سنه و20 سنه و15 سنه قاعد يحفظ القران الناس اللي اللي ما بيحفظوش القران دلوقتي لانه يقول لك خلاص عهد التعلم بقول لك 140 و50 سيدنا ابو بكر الصديق ظل يحفظ القران لغايه ما سنه اصبح 61 62 سنه وهو مستمر لانه القران لسه بيتنزل كل ما يتنزل يرجع البيت ويقعد يحفظ ويراجع ويسمع بيتكلموا عن ايه ظلوا يحفظون القران اللي بدا ينهمر وينزلوا الوحي به كله شغال في البيوت حفظ القران ويا ليتهم نهمة العلم انهم يحفظوا القران بس ده بيقول لك ان كنا لا نجوز العشر ايات من القران الا بعد ان نتعلم ما فيها من العلم والعمل فيبقى بيحفظ ويتعلم تفسير ويشتغل ايه ده جهود ضخمة جدا امة الصحابة بقولك على بصيرة ان انا ومن اتبعاني الجمهور جماهير الصحابة يعني اصبحت الامة بكاملها مش المشيخ اللي بيلبسه عمه مش ال مش ال ال ال اصحاب التخصص طبعا انا عارف إن مليون 1 يخرج لي الان ويقول لي ولكن الله تعالى يقول وما كان المؤمنين المؤمنون لينفروا كافه مش كل المؤمنين فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم شفت بقى ازاي يبقى اذا انا اكلمك في في حديث الليله عن ثقافه وعلم وتعلم عامه المسلمين جماهير المسلمين كانوا كده ده مستواهم انما اللي بيتفقهوا في الدين بما هو اكثر لا ده ده مستوى انما طلب العلم يصل به تصل به السنه الى ان تقول طلب العلم فريضه على كل مسلم يقدر راجل راجل يخرج زوجته من هذا لا يجوز النساء داخلات في هذا طلب العلم فريضه المراه تدخل في هذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله الله يا رسول الله انت قلت ان صلاه المراه في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومه وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا تروح المساجد ليه تروح المساجد تتعلم ولما بدأت تتعلم العلم المتواصل بهذه الصورة وتسمع طالد اذنك يا اخوان الحمد لله رب العمين ولما بدأت تتعلم العلم وتتعلمه محتاجة اسئلة عندها اسئلة فطلب فطلبنا من النبي عليه الصلاه والسلام يوم خاص بينا عشان نقعد نسال وناخد راحتنا ما يبقاش ما تبقى لا يغلبنا الحياء يا رسول الله غلبك غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما غلبنا يعني معنى كده كنا, كنا بنحاول برضه فاجعل لنا يوما فجعل لهن يوما ويقول عن المراه تقول السيده عائشه رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء عن تعلم العلم نساء بيشتغلوا راويات الحديث راويات الحديث وصاحبات الاقوال في الفقه من الصحابيات كلام ثروه رائعه مش موجوده في اي امه ولا لرجالها موجوده عند نساء الامه الاسلاميه المراه لابد ان تتعلم العلم لابد ان تتعلم العلم الشرعي ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسالوا عن فقه النساء وقد ورد فعلا هل فلانة تعلم هل فلانة تعلم هل قلتم لها هل عرفتم هل هل موجود في السنه وقائع متعدده بهذه الصوره المراه الفقيهه المراه التي تعرف دينها وتعرف العلم وتحرص عليه وكما قلت لكم في واقعة السيده اخت سيدنا عمر فاطمه بنت الخطاب جالسه تتعلم العلم هي وزوجها كان يستطيع زوجها ان يتعلم من خباب وبعد ما خباب يمشي يعلم زوجته ولكنه اراد علو السندي لها ربما بان تكون متعلمه مباشره يبقى فاطمه بنت الخطاب عن سعيد عن عن خباب بن الارط عن رسول الله عن جبريل عن رب العزه سبحانه وتعالى شايف السند ازاي بقى بقت هي نمره 5 فاطمه عن خباب عن رسول الله عن جبريل عن رب العزه سبحانه وتعالى انما ما عشان ما تبقاش نبراسه فاطمه عن زوجها سعيد عن خباب عن النبي عن جبريل عن عن الله عز وجل شيء يعني فالمره ولا يستبعد الصبيان ولا الصغيرين الصبيان الصغيرين كانوا يحفظون القران ويعلمون العلم صبيان الصغار لدرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن من عقوق الوالد لولده يعني من ظلم الأب لابنه ألا يعلمه العلم الشرعي كل ده زرع اهتمام كل ده غرس اهتمام كل ده بيدق ومن أجل أن يجد كل طالب علم كل طالب من أجل أن يجد كل طالب علم بغيته اشتغل الإسلام بإرعاب وتخويف وإرهاب طبعا لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه لذلك أقول اشتغل بإرعاب العلماء من أن يكتم العلم عن من يسأله بإرهاب العلماء أنتم فاكرين ان العلماء يقدر ما ما يعلمش الناس الناس يقدروا يمشوا خلاص انما العالم هو اللي عنده كارثه لا يستطيع الاسلام اشتغل بارعابهم وارهابهم وتخويفهم لدرجه ايها الاخوه لدرجه طبعا الحديث اللي معروف ويتداوله الناس اللي هو من سئل عن شيء فلم يجب عنه من كتم علما حين سئل عنه من كتم علما عنده ومات دون ان يبينه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه لجام النار عارف الفرق لما تحط له اللجام بلجام من نار يوم القيامه لذلك ليس الانسان وهو يتكلم في العلم لا يملك ان يكتم يقول تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا وإذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبين اشرح وضح بين بين لا تقل كلاما غامضا ولا تلئح كلام قل بين لتبينوه الناس ولا تكتمونه ولذلك سيدنا ابي بن كعب ودي وقعه مهمه جدا سيدنا ابي وده شخصيه ضخمه سيدنا ابي هو اعلى خلق الله بالقران بعد الانبياء اعلى خلق الله اقرا امتي بقراءه القران يعني اقرا امتي ابي بن كعب اقرا من ابي بكر اقرا من علي بن ابي طالب اقرا من طبعا من عمر بن الخطاب اقرا اقرا من عثمان بن عفان اقرا من معاذ بن جبل أقرأ من عبد الله بن مسعود أبي بن كعب أبي بن كعب ده قبل ما يموت بأسبوع واحد رحل واحد وكان سيدنا أبي مريض فسأله عن شائج سيدنا أبي قاعد في المسجد فضل قاعد في المسجد يعلم الناس ثلاثة أربعة ساعات وبعد ما روح بيته هو مريض سخ درجة حرارته مرتفعة فقال له يعني أما كنا في الحلقة فاذا الرجل والحقيقه انا زعلان من الراجل ده قوي الحقيقه يعني يعني زعلان منه فعلا يعني لانه قال له يا انكم يا صحابه رسول الله يسالكم الواحد وعندكم علم فلا تجيبون والله لا يحاسبنكم الله فارتجف ابي وقال والله لان كانت الجمعه القادمه بعد صلاه الجمعه لملا من الناس في المسجد الجامع اللي يصلي فيه كل الناس لا اعلمن الناس مفاتيح كل ما اعلم او لا اعلمن الناس كل ما اعلم هقول لهم كل حاجه هقف اقول لهم كل شيء لانه خاف من من ان يموت وعنده شيء ولو بسيط لم يقله ويشاء ربك عز وجل ان يموت ابي قبل الجمعه سبحان الله ولذلك كان هناك صحابه يعرفون احاديث اسرى لهم بها النبي صلى الله عليه وسلم سرا سكتموها طوال حياتهم فلما جاءهم الموت خافوا من الاسم خافوا ان يموت وهو عندهم علم مكتوم يقول فلم يروه فلم يقله فلان الا عند الموت تأثما من كتمان العلم خوفا من كتمان العلم والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يهدد من لا يعلمون الناس ما هو سلام مش معقول انشئ الولع بالعلم ونهمه العلم عند المسلمين لانه ضروره لاخراجهم من الظلمات الى النور ولازم يعرفوا التفاصيل ويذاكروا ويدرسوا والعلماء يقدروا يخبوا كلمه ولا ما يقدروا ما يجاوبوش سؤال ما ينفعش فعمل ايه بس طبعا انت ما تبعتش اسئله الامه الاسلاميه للجماعه اللي قاعده على التلفزيون وتقول بيكتموا العلم انزل المسجد روح لجنه الفتوى روح للعلماء اللي معك يعني انت ابحث على علم حقيقه حقيقه كن صادقا مش تبعت مثلا 10 مليون رساله لشخص واحد وتقول له جاوب على ال 10 مليون رساله انا لا ادافع عن نفسي وعن اخواني انما انا بقول لك انت تكون صادق في انك تسال من يستطيع ان يجيبك من يمكنه ان يجيبك روح انت لما انت مكسل عليك لذلك اقف عند هذا واقول صعد النبي عليه الصلاه والسلام المنبر فقال ما بال اقوام لا يعلمون جيرانهم ايه الحكايه ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ايه خلاص لا يعلمن اقوام جيرانهم ولا يفقهن اقوام جيرانهم او لا أع... هيحصل حاجتين دنيا واخره لا اعاجلنهم بالعقوبه في الدنيا ولا يعذبنهم الله يوم القيامه فجاء من عنده العلم يرتجف يرتجف يرتجف يقولون امهلنا يا رسول الله اذا الاسلام غرس نهمه العلم وغرس عند من يعلم يعلم ضروره الا يكتم لتجري الانهار بين العالم والمتعلم واصبحت بركه التلقي في الامه الاسلاميه ليه يا اخواننا لانه انا بعد شويه لما هاجي لكم في اللقاء القادم او اللي بعده او اللي بعده تعرف تتربى ازاي اذا ما كانتش عندك شغف وهي شغف ده ايضا من المترادفات الشغف ولع اي اي تشوق تعرف ازاي التربي تعرف ازاي العمل الاسلامي تعرف حاجة تعرف ازاي تصبر على ساعة قاعد تسمع فيها كلام كلام تصبر واللي بيكتب واللي بيسجل تصبر ازاي من ايد تصبر ازاي بهذه الصوره انما لما تسمع ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضاا بما يصنع وان العالم له كل هذا القدر لهذا ايها الاخوه جرت في المجتمع انهار التعلم وكما قلت لكم الصبيان الاب دفاعا عن عن تعلم الاولاد الاب والام يحاسبان يوم القيامه عن ظلم الابناء مع ان ده ابني انا بحبه ده ابني لكن يحاسب على الظلم انه لم يعلم ولده مساله خطيره لهذا ايها الاخوه الذي اردت اليوم ان ابينه هو هذا الولع هذا الشوق انه انشاه في نفس المؤمن ان طلب العلم فريضه ليس هوايه ليس ثقافه ليس ميلا إنه صفة في النفس إنه فريضة ولذلك أقول للعاملين الإسلام بخاصة عليكم أن لا تكتفوا بأن الكليات محسومة عندكم وبأن الأساسيات مسلمة لديكم عليكم أن تغوصوا في التفاصيل وأن تتعلموا وأن تنهلوا وكلما أخذت من العلم وأنت تغلق الكتاب تقول اللهم ربي زدني علما ولذلك قال بعض العلماء إن وصول العالم إلى درجة الاجتهاد يعني الاجتهاد يعني إيه يعني أن يكون عالما مجتهدا مطلقا يخذ من كتابه السنة مباشرة وعنده القواعد العلمية في ذهنه وصول العالم الى درجه الاجتهاد اعتبروها فريضه على كل مسلم من عوام المسلمين بدليل هذه الايه ان هو قال صحيح كل فرقه يخرج منها طائفه تتعلم وتنذر انما بدليل ايه وقول الرب زدني علما قال لك هو فين العلم اللي هيقف عنده فين فين الحد اللي هيقف عنده اذا كان عند كل حد سيظل يقول وقل رب زدني علما وهذا مذهب لو قلت لكم مذهب من من العلماء ستفاجئ مش تفاجئون لكن ستشعرون بثقله وانا الحقيقه ارى هذا سبحان الله انه متى اتوقف امتى تقول لي علم الفريضه ومين قال لك انك مطالب بعلم الفريضه فقط انت مطالب بان تظل دائما في تزود من العلم والا هيجي وقت لما تقول يا رب زدني علما بتضحك على ربنا ولا بتضحك على نفسك اذا كنت خلاص هتقف مش هتتعلم تاني فما دام الدعاء في القران وقل رب زدني علما فمعنى ذلك انك مستمر في التعلم ايها الاخوه اسال الله عز وجل ان يجمعنا على الخير والهدى ولعلنا ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله تعالى نجلي بعض المسائل التي تتعلق بماده التعلم والتي تتعلق بآداب التعلم لاننا مع الاسف قد نعلم قوما العلم او قد نتعلم مع قوم العلم فاذا بهم ذئاب ضاريه قلوب فاجره فلما تعلمت العلم ضلت واضلت لذلك يعني اريد ان المح الى ضوابط تلقي هذا العلم ايها الاخوه نحن لا نتكلم في دروس وعظيه وانما نحن نقصد ان ننتقل فعلا من الظلمات الى النور وكما رايتم كيف الاسلام يجر المستجيب جرا يقول له يلا بقى اتفضل اسال وتعلم ابحث كن نهما كن متشوقا يلا اشتغل فاذا ما تعلم ذلك هتشوفوا الاسلام هيبتدي يلقي اليه ايه في الخطوات القادمه لتروا كيف القى اليه الانوار التي ازاحت هذه الظلمات بعد ان انشا فيه صفه التعلق بهذا العلم اسال الله ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه ولا تنسوا اخوانكم المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها والدماء التي تسيل والمظالم التي تقع من دعائكم اسال الله عز وجل ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه يا رب العالمين ونلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته